الأرأيتُم إن كان منن عِلد اللهه وَوكفرتُم بهه وَشاهِدَ شاهد مِن بني إسرن على ممثله وَشاهدَ شاهد م بَني إسرائلَ على ممثلِهِ فَآمَنَ وَاستَكبرتُم إ اللهه لا يَهدٍ قوَمَ الظَّالمين.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 إن الذيينَ قالوا رَبُّونَ اللهَّهُ ثمُم اسْتَقامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِم وَلهُمْ يَحْزَنون أُولئِكَ أَصْحابُ الجََِّ خَالدينينَ فِيهَا جَزَأَ بِمَا كانَوا يَعملون.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 والذ قال لوال لديهِ أُفَِّك ما تعذانني أن أُخرجَ وَقد خلَ قُرون مِنقبني وَهُماَا يْستغثان الله ه وَلَك آمِ إن وَعددَ الله حَقّ فيقول ما هذا إلا أَساطير الأوولين.